الباب الرابع والستون وثلاثمئة باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 عند نفر من المجوس فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله فقيل له حوله فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله رواه البيهقي بإسناد حسن الخلنج الجفنة